من قومه على خوف، على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم، وإن فرعون لعالم في الأرض، وإنه لمن المستفيدين. وقال موسى يا قوم، يا قَوْمِ إذ كنتم آمَنتُم. الله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إنكم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين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 كأتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم